أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها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 وأشتاتا اللي يروى أعمالهم فمن يعمل مثل ذرة خير يره ومن يعمل مثل ذرة شر يره